وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُصُّونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّ وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب أني مستني الظر وأنت أرحم الراحمين فاتجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله فاتجبنا له فكشفنا ما به وَآتَياب أَحلَت وَآتَنَهُ أَههُ وَمِسْلَهُم مَعَهُم رَحمَةًَ مِن عِدِنَا وَآتََابُ أَههُ وَمِسْلَهُ مَعَهُُ رَرحمَةًَ رحمة من عندنا وذكر للعبدين رحمة من عندنا وذكر للعبدين واسماعيل وادريس وذالكف واسماعيل قُلْ إِنَّا الصَّابِرُونَ نُرِيدُ مِنَ الْغَادِرِينَ وَأَنْ خَلَّنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا وَأَنَقَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ إِنَّهُمْ ناص صالح وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لنقدر لن عليه فنادا وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لنقدر لن فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ من الغم جيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وزكريا رب لا تذرني فردا و انت خير لا تذرني فردا و انت خير الوارثين ف لَهُ وَهذ لَهُ يح وَصح لَ زوجَ لَهُ, له, له ي انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا وَن خشين